السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسول الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين لدينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم نور مصحرنا ووفقنا بدينك وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما يفعنا وزيدنا علما أما بعد فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أفر الله له والشيخين والأسلمين أجمعين قال في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلفدون في اسمائه الايه هذا الباب كما سمعتم في ترجمته يقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلفدون في اسمائه فلجزون ما كانوا يعملون ترجمه لهذا الباب من أجل أن يبين رحمه الله فضل أسماء الله الحسنى والرد على الملحبين والذين لا يصفون الله بما وصف به نفسه أو ينكرون الأسماء الصفات شيئا منها إنحادا وعناد ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وصفة اسماء الله الحسنى وصفة اسماء الله بانها حسنى لانها اعظم لانها اسماء اللي اعظم مسمى واكمل موصوف وهو الله عز وجل وصفة اسماء الله بانها حسنى لانها أسماء لأعظم مسمى وأكمل موصوف وهو رب أزوجل. ومعنى الحسنى يعني الكاملة في الحسن والجمال، السالمة من كل عيب ونقص. الحسنى الكاملة من كل الكاملة في الحسن والجمال والمبررة. من كل عيب ونقص ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه بها أي توسلوا إليه بها لا بغيرها يعني لا تتوسل إلى الله من مخلوق تقول توجه إليك بفلان أو أجعل بيني وبينك فلان بل ادعى الله باسماءه كما قال عز وجل أدعو الله أود الرحمن أيما تدعو الاسماء الأسماء الحسنة ادعوا الله أود الرحمن أيما تدعو فلق الأسماء الحسنة وذروا الذين يلحدون في أسماء هذا وعيد للملحدين بأسماء الله وصفاته وذروا يعني تركهم وشأنهم فإن الله عز وجل للظالمين بالمصاد وذر هذا وعيد لهؤلاء الملحدين بأسمائه وصفاته وذر الذين ملحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ختم الآية بالوعيد تأكيد الوعيد لما قال وذر يعني مآلهم الينا وسيجدون جزاءهم وزر الذين يلحدون في اسماءه سيجزون ما كانوا يعملون والالحد لغه هو الميل والانحراف ولكن الالحد باسماء الله صفاته هو أنواع كثيرة منها إنكارها أو شيء منها بعد العلم بها فان هذا من الالحاد أن تنكر شيء من أسماء الله صفاته وقد علمته كفرا وإنادا وتجاهلا لحق الله عز وجل وكمال أسمائه وصفاته فهذا من الإلحاد الجحد والإنكار بشيء من اسماء الله وصفاته هذا من الإلحاد أيضا أن تسم الله أو تصفه بما, لا يف... بما لم يثبت في الكتاب والسنه بأن تخترع انت له اسماء وصفات من عندك فاسماء الله وصفاته موقو... توقيفيه وليست اجتهاديه ومعنى توقيفيه يعني اننا نتوقف ونقتصر على ما ورد في الكتاب والسنه فما ثبت لله اثبتناه وما نفاه عن نفسه نفيناه وما سكت عنه نسكت فليس لاحد ان يأتي بلفظ ويقول هذا يصلح ان يكون من اسماء الله وصفاته كما فعلت النصارى والفلاسفه فللنصارى يسمون الله بالاب وهذا باطل لأنه ليس من أسماء الله وصفاته ولم يثبت ذلك بل هو مما اختروه واخترعوه من تلقاء انفسهم هذا قول النصارى حيث أنهم يسمون الله بالاب فهذا من الإلحاد أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه ففسال والفلاسفه ايضا يصفون يسمون الله بالعلة الفاعله يقولون ان الله علة العلل وهذا باطل أيضا لانه لم يرد من اسماء الله ولا صفاته العله فهذا نوع من الالحاد فذلك الذين سموا أصنامهم واشتقوا لها أسماء من أسماء الله فهذا نوع من الإرحاد حينما قالوا النات والعزة ومنات هذه أوثان اشتقوا لها أسماء من أسماء الله عز وجل فهذا من اكبر الاحاد ايضا مشتقوا الاله اللات من الله او من الاله والعزة من العزيز ومناث من المنان فهذه الاشتقاقات باطله حيث انهم اخذوا لاوثانهم اسماء من اسماء الله ومن الانحداد أن تصف الله أن, ان تشبه الرب عز وجل باحد من خلقه او تشبه خلقه به او صفه من صفاته تساوي بينها وبين صفات المخلوقين فاما تسميه تشبيه بخلقه فقول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله له الولد عز وجل وهو مبرأ من ذلك فانه لم يلد ولم يولد وقلنا ان هذا تشبيه لله بخلقه لان الاب الاب يشبه الاب فما دام انهم قالوا عيسى ابن الله و بن ابن الله معناه انهم يشبهون الله فجعلوا الله شبيها بهم و جعلوا و هؤلاء الرسل شبيهين بالله وهذا من اختارهم وافتراءهم فليس لله ولد لا عزير ولا غيره فاليهود والنصارى والمشركون كلهم اتفقوا على نسبة الولد إليه عز وجل وهم برهم ذلك قل هو الله أحد الله الصمد من يلد ومن يولد ومن كله كفوا الأحد واما تشبيه صفاته بصفات خلقه تقول المشبهه ان لله وجها كوجوهنا ويد كأيدينا ونحو ذلك فهذا ايضا نوع من الالحاد لان صفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به فلا تشبه صفاته صفات المخلوقين نحن نثبت ان لله وجه وله يدان وله قدم وله سمع وبصر وغير ذلك ما اثبت لنفسه عز وجل وما أثبته له عليه الصلاه والسلام ولكن لا نشبه صفاته بصفات خلقه ولا صفات خلقه بصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فصفه الخالق تليق به هي الرايه بالكمال والجمال والحسن وصفات المخلوق تليق به فلا يجوز للانسان ان يدعي المشابهه بين الخالق والمخلوق فإنه من الباطل ان يقول انا ما اتصور لله صفات لا ما تشبه صفاتنا ثم يقول إذن ننزهه فلم فيها فروا من التشبيه ووقعوا بالتعطيل التعطيل يعني نفي صفات الله عنه فيقول الله ليس بسميع ولا بصير وليس له وجه وليس له يدار وغير ذلك يقول اليدان بمعنى النعمه اليد بمعنى النعمه والوجه بمعنى الذات والثواب وهكذا ينتحلون من عندهم من اجل بزعمهم انه يقول اذا اتبسط لله هذه الصفات فقد شبثه بخلقه فهذا باطل فانه لا يلزم من الاثبات والتشبيه فالرسول عليه الصلاه والسلام لما كان يحدث اصحابه ويقرأ عليهم القران الصحابه رضي الله عنهم ما تعنتوا ولم يبحثوا في هذه الامور بل امنوا وسلموا وقالوا كل بنعج ربنا ولم يعرف لأحد أن منهم أنهم بحثوا في هذه الأمور لأنهم مؤمنين منقادين مسلمين لكن لما جاء بعض الطوائف في العصور التي بعد القرون المفضله كثرة البحث والخوض فلذلك أدخلوا في دين الله ما ليس منه وحاضوا بأسماء الله وصفاته وشبهوا وشوشوا على الناس وكادوا أن يخلطوا على الناس أمر دينهم لكن الله قيض العلماء جزاهم الله خيرا فردوا على هؤلاء وبينوا الحق للأمة حتى يبقى دينهم ليس فيه شبهة ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها اسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد ليست محصوره بعدد اسماء الله ليست محصوره بعدد لان لا يعلم عدد اسماء الله عز وجل الا هو وان قوله صلى الله عليه وسلم ان الله 99 اسما ما احصاها دخل جنة هذا لا يدل على الحصر وأنها أسماء الله فقط هي تسع وتسعين لكن التسع وتسعين هذه هي الثابتة في الكتاب والسنة الموجودة في الكتاب والسنة تسع وتسعين ولكن ليس معنى هذا أنه ليس لله أسماء غيرها وهذا مثل قولك عندي ألف ريال تصدقت به هل يدل هذا على أنه ليس لك مال غير هذا لا هذا يدل على أنك أخرج هذا الألف للصدقه فعندك خير كثير فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تسع وتسعين اسما مع صادق الجنة يعني أن هذه الأسماء تسعة وتسعين مخصوصة وموصوفة بأن من أحسها دخل الجنة. ليست معناها أنه ليس لله غيرها لا. وهي مثل قولك: عندي خمسة كتب أهديتها لمكتبة الحرم. ليس معنى هذا انه ليس في كتابك ولا في مكتبتك كتب غير هذه لا هذه دل على الخمسه التي تبرعت بها اذا فقولوا عليه الصلاه والسلام ان لله 99 وتسعين اسم يعني انها هذه التسعه وتسعين الموجوده في الكتاب والسنه موصوفه ومخصوصه بأن من احصاها دخل الجنه والدليل على أن أسماء الله أيضا ليست محصورة بعدد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو نزلته في كتابك أو علمته حدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك معناه أن هناك بعض الأسماء خص بها بعض الخلق وهناك أسماء استأثر الله بعلمه فلم يظهر عليها حد فتبين لنا أن اسم الله ليست محصورة فقط في التسعة والتسعين بل هي كثيرة ولا أعلمها إلا الله ولكن الموجود في الكتاب واسم التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة ما معنى إحصاؤها إحصاء أسماء الله على ثلاث مراتب يعني إذا جئت بهذه المراتب الثلاث فقد احصيتها المرتبة الأولى أن تحفظ الأسماء حفظا المرتبة الأولى من احصاء أسماء الله أن تحفظ الأسماء الثانية المرتبة الثانية هو أن تفهم معانيها ومجلولاتها يعني معنى هذا الاسم وعلى اي شيء يدل الرحمن هذا الاسم اشتمل على صفه الرحمه دل على ان الله يرحم من شاء من خلقه وهكذا نقول في بقيه الاسماء اللطيف اسم اشتمل على صفه اللطف دل على ان الله يلطف بمن شاء من خلقه وهكذا اذا المرتبه الثانيه فهم معاني الاسماء ومدلولاتها يعني على اي شيء لهذا الاسم المرتبه الثالثه من إحصاء أسماء الله دعاء الله بها كما في قوله تعالى فادعوه بها هذه المراتب الثلاث هي التي تكون احصاء اسماء الله يعني من جاء بهذه المراتب فقد احصاها اولا تحفظها تامه ثانيا تعرف معنى الاسم وعلى اي شيء يدل والثالث ان تدعو الله بهذه الأسماء فهذه المراتب من أحصاها دخل الجنة إذا جئت بهذه المراتب الثلاث فقد أحصيتها ومن أحصاها دخل الجنة اذا فأسمع الله وصفاته عرفنا انها غير محصورة بعدد وأن واجبنا ان نحترم اسماء الله وصفاته وان نتوسل اليه بها لا بغيرها ما نتوسل الى الله بخلق باحد من خلقه وانما نتوسل الى الله بها وكيفيه التوسل باسماء الله ودعاءه بها هو ان تدعو الله بالاسم الذي يطابق مطلوبك فانه احرى للاجابه الكيفيه المشروعه المفضله هو انك تدعو الله بالاسم الذي يطابق حاجتك ومطلوبك فطالب الرزق ايش يقول يا رزاق ارزقني وطالب المغفره يقول يا غفور اغفر لي وطالب الرحمة يا رحمن يا رحيم ارحمني وطالب اللطف يا لطيف القفل وهكذا يعني تدعو الله بالاسم الذي يطابق حاجتك التي تريدها وتسألها من الله على أن تخلص الدعاء لله وأن تتجنب إدخال أي واسطه بينك وبين الله من المخلوق لا تقم بجاه فلان لا حي ولا ميت فان الدعاء لا يقبل الا اذا كان خالصا لله فاذا فعلت ذلك كنت ممتثلا قوله تعالى فادعوه بها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فالواجب علينا ان نعرف قدر اسماء الله ونحترمها سواء مكتوبه او نتلفظ بها فلا نذكرها في الاماكن القدره إذا دخل إنسان دورة المياه ما ترفض بشيء من أسماء الله ولا يلقي ورقة مكتوب بها شيء من أسماء الله يلقيها في الأرض من كتب أو من صاحب أو غير ذلك فاحترام أسماء الله يدل على كمال الإيمان واهانتها دليل على عدم الإيمان وعلى الاستحاله بذلك فكثيرا ما يشاهد بعض الكتب ولا سيما مقررات الاولاد اذا منها القاها في الشوارع وهذا واجب اهلهم ان ياخذوها ويحافظوا عليها لما فيها من الاسماء الحسنى أو حديث أو آيات ومصيانتها أن تحرق حتى لا تتعرض للامتهان أو يحفر لها في مكان بعيد وتدفن في مكان طاهر فهذا من احترام اسماء الله وصفاته فمذهب اهل السنه والجماعة أهدا بأسماء الله وصفاتهم أنهم يسمون الله عز جل بما سمى به نفسه وما سماه به رسول الله عليه الصلاة والسلام ويثبثون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تخييف ولا تنفيل والتحريف هو أن يحرف بعض الالفاظ في صفات الله الى الفاظ باطله لا تليق بالله عز وجل وهذا من الحاج باسماء الله وصفاته مثل من يقول استوى على العرش يقول استولى على العرش هذا باطل كيف الله عز وجل يقول استوى وان تقول استولى هو مستولى على الكون كله عز وجل ليس له منازع ليس له منازع ولا شريك فلا احتاج الى ان نقول استولى هو الذي اوجد الكون وهو بقبضته فقوله استولى بدل استوى على العرش هذا من الالحاد ومن التحريف كذلك من التحريف الذين يقولون يد الله بمعنى النعمة ينكرون أن يكون لله يد يقول يد الله يعني نعمته الله يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وتم النعمة ثم والسماوات وطيات بيمينه تقول النعمة النعمة فيها يمين وفيها شمال وفي الحديث كلتا يديه يمين وهكذا في بعض الصفات بعض الجهله والمخالفين لمذهب السنه السنة والجماعة شيئا من أسماء الصفات وهناك بعض الطوائف ينكرونها إنكارا تام وهم الذين يسمون المعتزنة والجهمية هؤلاء ملحدون كفرة لأنهم ينكرون أسماء الله الصفات إنكارا تام انكرون أن الله سميع وبصير وعليم وخبير وقدير انكرون ذلك وإذا انكرواها أنكروا وجود الله لا يوجد ذات بلا صفات فالواجب على المسلم أن يلتزم بما ورد بالكتاب والسنة ويعتقد صحة ذلك وثبوته ولا يحرف ولا يزيد ولا ينقص ولا يدخل في يدخل في اسماء الله او صفاته ما ليس منها او ينكر شيئا منها لان كل ذلك من الحاد ان عند فيها ما ليس منها فهذا الحاد وكما مثلت لكم في قول الفلاسفه والنصارى وان جحدت شيئا منها فهذا الحاد هذا من مثل ما حصل من المعتزله والجهميه وبعض الاشاعره كذلك اذا فالحق ان نلتزم بمذهب ثبت اهل السنه والجماعه الذين اثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما اثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاسماء الصفات لا يغيرون ولا يبدلون ولا يحذفون ولا يكيفون التقييف معناه أن يقول كيفية وجه الله كذا كيفية يده كذا لا هذا الكيفية لا أعلمها إلا الله تقول لله سمع أقول نعم كيف أقول الله أعلم هل الله استوى على العرش نعم ثابت في الكتاب والسنه كيف الله أعلم فالكيف لا أعلمه إلا الله كيفية صفاته لا يعلمها الا هو ولا نبحث عنها ولسنا مطالبين أو مكلفين بها هذا مرجعه لها عز وجل نحن نثبت هذه الصفات كما جاءت الكتاب والسنة وأما نبحث عن كيفيتها فلا الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل جاهل فقال الرحمن على عرش استوى كيف استوى قال الاستوى معلوم يعني ما ثابت عندنا كتاب وصلنا انه استوى الاستوى معلوم والكيف مجهول يعني عندنا نحن نجهل الكيف الله اعلم والايمان به واجب يعني واجب انك تؤمن بما ثبت في الكتاب والسنة تثبت أن الله على العرش السوى مثل ما تثبت أنه سميع بصير وغير ذلك من الصفات وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة أصلا لا تخور في هذه الأمور ثم أمر بالرجل فأخرج لانه مبتدع فلا تخوض أفضل ولا تبحث كيف سمعوا كيف بصروا كيف وجهوا كيف يدوا تؤمن وتثبت ما تبقى في الكتاب والسنة هي معانا ومقيادا ولا استمكلف بأن تبحث على الكفية قال رحمه الله تعالى ذكر ابن أبي حاتم ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يفهدون في أسمائه أن يشركون وعنه سم الله من الإله والعز من العزيز وعن الأعمش رحمه الله تعالى يدخلون فيها ما ليس منها لا هذا النوع من الحاد كما ذكرت لكم أنهم يدخلون في اسماء الله ما ليس منها مثل قول فلاسفة حينما يقولون الله هو العله هذا باطل لأنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة أن الله يسمى بالعله وقول النصارى الأب فليس هذا من أسماء الله لكن هذا من إدخال النصارى وهذا من الالحاد. نعم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى إثبات الأسماء يعني أنه يجب علينا أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم قال الثانيه كونها حسنى كونها حسنى يعني قلنا انها قد بلغت الغايه بالحسن والجمال والكمال مبرعة من كل عيب ونقص نعم قال المساله الثالثه الامر بدعائه بها لقوله تعالى فادعوه بها وهذا احد المراتب لا قال مساله الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين نعم ترك من عارض من الجاهلين الملحدين لا يعني عليك ان تتجنب هؤلاء المعارضين لاسماء الله وصفاته والملحد بها وترد عليه بما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى وتقول قل الله والله الرحمن عين ما تدعو فله الأسماء الحسنى يعني تعرض عنه حينما تبين له الحق ثم أمره إلى الله والله توعد الملحدين بأسماء الله وصفاته سيزون ما كانوا يعملون نعم قال مسألة الخامسة تفسير الإلحاد فيها نعم تفسير الإلحاد كما ذكرنا يعني بيع أنواع الإلحاد وأنهم يحدثونها عن معانيها الأصلية الثابتة لها الى معان باطلة لا تليق بالله سوجل وهذا من الإلحاد لا. قال المثالة وعيد من ألحد وعيد على من ألحد لقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون فهو توعدهم أزوجل نعم ده ده